فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَلْقَهُمْ مِنْهُ وَمَا بِمَسْكِين فَثَمَّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَ قُومِ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرْعَانَ كَأَنَّهُمْ إِلَى انصُبٍ يُفْلُون أَوْ شِيَعَتٌ أَبْصَارُهُمْ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم وَأُمَّكَ مَكَانٌ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ أَبٌ أَلِيمٌ وَأَنَا يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَكُمَنَ ان اعبدوا الله واتقوه واعطون يوم فيلكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى إِنَّ أَجَالَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤْخَّرُ لَهُ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ وَأُمِّلَ لَيْلُهُ عَنَا فَلَمْ يَزِدْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي فِرَاءَ الْأَنْبُ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا سِيَابًاهُمْ وَأَصْمُّ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا مَا إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ سَتَرُوا